الوحدة الثالثة التحية والتعارف الدرس الأول التحية واحد استمع إلى العبارات التالية وأعدها السلام عليكم وعليكم السلام أهلاً أهلا بك مرحبا مرحبا بك من هذا؟ هذا حسن من هذه؟ هذه سلما هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير